انجاب اه انقطع حزني بلقاتي يصير انجاب فصحو مثل ليله انجاب على رحمي ابو تيسير انجاب جالم قدا لما طياب الف رحمي عابو تيسير ارجاب كرام شرح والظفاب الخير صيح الصوت وانهار. اعل الخير صيح الصوت وانهار وغني بحماهم الالب وانهار وفجر بالعداب بحور وانهار كرامي لعل الرين اصحاب يا با يا با يا هلا هلا يا بسعود انك قلته وانت ناسي هلا يا حافظ وانت ناسي انت بصدق قلبي وانت ناسي انت كل غبي وانت ناسي بدي اسلم عليا فخرفف الا يا علم عقبالي عمد لوح. الا الا يا علم عقبالي عمد لوح ونجوم السعد عريني عمد لوح. انا لو سلجلت شعري عمد لوح ما بدفي في مدح هذي الشباب. ya bayya bayya bayya bayya